وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه ولا من سلك طريقه ونهج نهجهم باحسان الى يوم الدين ايها الاخوه الاحباب اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث اطانا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا, يا أيها الناس اتقوا ربكم, ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, واحدة وخلق منها زوجها, زوجها, زوجها وبث, وبث من اطنا رجالا كثيرا ونساءا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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فئار ما قل وكفى خير مما كثر وألهانها وإنما توعدون لآتهم وما ان ام بمعجزين ايها الاخوه الاحباب يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه المهيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان, كان مسؤولا وقال الله عز وجل واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وايا يفرطون ايها الاخوه الاحباب الوفاء بالعهود من صفات المؤمن الصادقين الذين كتب, كتب الله, الله عز وجل, وجل لهم الفلاحا في الدنيا والاخره فلا يتصور, يتصور مؤمن ناقض, ناقض لعهده, لعهده بل ينبغي عليه أن يكون, ان يكون موفيا لعهوده والعهود لواع عن مع الله عز وجل وعهود مع الناس وعهود مع النفس والله عز وجل انا اتى على المؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اي اوفوا بالعهود هذه العهود بأنواعها سواء كان هذا العهد مع الله عز وجل وهو اوثق العهود او كان العهد مع البشر جميعهم مسلمهم وكافرهم مطلوب من الانسان ان يكون وافيا بعهده وكذلك عهود مع النفس والله عز وجل جعل من صفات المتقين الصادقين الذين كتب لهم الفلاح وكتب لهم الفوز في الدنيا قبل الاخره من صفاتهم انهم يوفون بهذه العهود فقال الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فأتلون والذين هم لفروجهم حافقون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ما نرمين فَأَمَّنِ بِتَغَوَّرَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هم الفائزون هم المفلحون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فانظر اخي الحبيب ان الله عز وجل جعل من صفات المؤمنين انهم لاماتهم وعهدهم مراعون وصدر الكلام بقوله قد افلح المحنون وقد وقد كما يقول اهل اللغه من حرف التحقيق اي قد تحقق فلاحهم وقلت لكم ايها الاحبه ان اوثق العهود هو العهد مع الله عز وجل وقد اخذ, أخذ الله أخذ عز وجل, وجل العهده على بني ادم, بني آدم بان يعبدوه ولا يشركوا يشركو به شيئا فالله عز وجل, عز وجل ما خلقنا الا لعبادته, لعبادته, لعبادته الغايه من الخلق من خلق الانسان هي عباده الله عز وجل كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون هذا هو الهدف والهدف والهدف. وهذه, وهذه هي الغايه غاية. والله عز وجل, عز وجل لما خلق, خلق بني بني ادم خلقهم واخذ خلق. عليهم العهد والميثاق بان يعبدوه والا يشركوا به شيئا فمنهم من وفى, من وفى بهذا العهد العهد العهد ومنهم من, من كفر من بهذا العهد العهد ومنهم من نقض, من نقض هذا العهد هذا العهد والله عز وجل, والله عز وجل لا يكتب الفلاح ولا الفوز الا لمن وفى بعهده سبحانه وتعالى قال سبحانه واذا اخذ ربك من بني اדם من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكن فاذرنيه من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبطلون فالله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام مسح ظهره فاستخرج كل نسمه سيخلقها الى ان تقوم الساعه وجعلها في كفه سبحانه وتعالى امثال الذر واشهدهم على انفسهم اي استنطقهم وهم في هذه الصوره وهم في يده سبحانه وتعالى على أمثال الزر ألست بربكم؟ فشهدوا وأقروا قالوا بلى أي قالوا بلى أنت ربنا وأنت خالقنا قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين اي كنا عن هذا العهد العهد الذي اخذ عليكم, عليكم واقررتم به غافلين, غافلين او تتحججوا تتحجج بحجة, بحجه اخرى, أخرى فتقولوا, فتقولوا او تقولوا فتقولوا انما اشرك اذائنا من, من قبل وكنا ذريه من بعدهم, من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون اي كانهم يتحججون بسنه الاباء يقولون خرجنا وجدنا اباءنا على طريقه او على عمل او على امر فنحن عليه كما قال الله عز وجل ذاكرا ذلك عنهم ومنكرا عليهم قالوا فالقال. وجدنا فالقال. اباءنا على امه و انا على اثارهم مقتدون, مقتدون, مقتدون او ان على اثارهم مهتدون في الايه الاخرى فالله عز وجل اخذ هذا العهد أخذ على بني ادم, آدم جميعهم واستنقهم واقر به ولم يكتف رب العزه يكتفي جل وعلا بذلك, وعلا بذلك بل بل ارسل الرسل وانزل الكتب من اجل ان يذكر العباد ويذكر الخلق بهذا الميثاق حتى يوفوا بهذا الميثاق وهذا العهد فمن اوفى بهذا العهد والميثاق نفعه الميثاق نفع الاول ولم. ولم ومن لم يوف بهذا العهد والميثاق, والميثاق اي الميثاق الاخر لم ينفعه الميثاق, الميثاق الاول أول. أول أول أول. وذكر, وذكر, وذكر اهل التفاسير, أهل التفاسير, أهل التفاسير حكايه عن الضحاك وزاحم رح رحمته الله انه توفي له, له, ابن, له ابن. ابن ابن ما يذكر ما ذلك جويفر عنه, عنه. قالت توفي قال ابن للضحاك زاحم, زاحم. زاحم. وكان, وكان ابن سته ايام فقال, فقال الضحاك, فقال الضحاك, الضحاك لجابر رضي الله عنه اذا انت وضعت ابني في اللحث اي في القبر ففك, ففك عقد, عقد كفنه دفنه دفنه وجعل خده على, على الأرض فإن ابن هذا, هذا مسؤول, مسؤول, مسؤول, مسؤول قال فسكت, فسكت جابر فلما دفنه, دفنه, وخرج, دفنه وخرج, وخرج, وخرج, وخرج وجلس معه قال قلت قلت لي قالوا يرحمك الله, يا يا الله. الله ان ابنك هذا مسؤول فعل اي شيء أحياني يسأل, أحياني يسأل? يسأل, يسأل, يسال قال يسال, يسأل عن الميثاق الاول حدثني ابن, ابن عباس, عباس رضي الله عنهما ان عنهم الله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام مسح ظهره بيده بيده بيده واهل السنه يثبتون لله عز وجل اليد لكن لا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون ففي كل صفه لله عز وجل يقولون فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تكيف ولا تشبه ولا تعطي فلا تقل يد الله عز وجل كيد احدنا حاشا وكلا فالله عز وجل له يد وله قدم وهو يعجب وهو يضحك وهو يتكلم له صفات لكنها ليست كصفات البشر تقول في كل صفه تثبتها لله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ابن عباس قال الدحاح رضي الله عنه ورحمه الله حدثني ابن عباس رضي الله عنهما انه لما خلق الله عز وجل ادم عليه السلام مسح ظهره فاستخرج كل نسمه سيخلقها الى يوم القيامه وجعلها في يده امثال الذر واشهدهم على انفسهم, على أنفسهم. ألست, بربكم؟ الست بربكم قالوا بلى شهدنا اي اقرنا فشهدوا بالميثاق الاول فمن طوبى لمن شهد بالميثاق الاول ثم ادرك الميثاق الاخر اي الذي جاءت به الانبياء والرسل فشهد به وعمل به نفعه الميثاق الاول ومن ادرك الميثاق الاخر آخر آخر. الذي جاءت به الرسل وجاء به, به على راسهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الخاتم خاتم خاتم وهذه, الرسالة وهذه الرساله الساميه, السامية فنقض الميثاق الاخر لم ينفعه الميثاق الاول نقضه اي نقضه ومات عليه فلم ينفعه الميثاق الاول الذي اقر به في صلب وهو في صلب ادم عليه السلام ومن مات قبل ان يدرك الميثاق الاخر مات على الميثاق الاول اي مات على الفطره مات على هذه الفطره التي خلق الله عز وجل الناس عليها وفطرهم عليها فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله انظر اخي الحبيب ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فيولد على الفطرة, يولد على الفطرة. اي يولد على الميثاق الاول. اول. أو. وهذا هذا أو. ليس, أو. متناقض, ليس متناقض, متناقض, متناقض, متناقض مع حديث المصطفى صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم. الذي قال فيه فيه رفع القلم عن ثلاث. ثلاث. ثلاث. ثلاث. نائم حتى يستيقظ, حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق وعن الغلام حتى يعقل, حتى يعقل. فالعقل انهاه التكليف ستكليف. لا خلاف في ذلك في ذلك لكن قول الضحاك بن ابن مزاحم ه... فإنا ابنها فإنا ابن هذا مسؤول. مسؤول اي كانه مات على الميثاق الاول فسيقر بهذا الميثاق اي على هذه الفطره التي فطرها الله عز وجل عليها وهذا قت ابن عباس والصحيح أن هذا, ان هذا القول الذي قلته اي في هذا الميثاق ينفعه ينفع الميثاق الاخر, الاخر او لم ينفع ينفعه هذا موقوف على ابن عباس باسانيد صحيحه يطلقتي يطلقتي رضي الله عنه فانظر أخي, اخي الحبيب هذا الميثاق الذي أخذه, اخذه الله عز وجل على كل البشر وهذا عهد اقررنا به جميعاً, جميعاً, جميعاً, جميعا ثم ادركنا الميثاق الاخر الذي جاءت به الانبياء وجاء به محمد صلى الله, الله عليه وسلم, الله وسلم, وسلم, وسلم فهل من المروءه فضلا عن الديانه فضل والايمان ان ينقض العبد هذا الميثاق يكون شانه كشأن, كشأن التي, التي نقضت نقض غزلها من بعد قوة انكاس كلا كلا, كلا كلا كلا فإن, فإن الذي يريد, يريد, يريد لنفسه الفلاح, الفلاح ويريد لنفسه بنفس الفوز, الفوز, الفوز في الدنيا قبل الاخره, الأخرة يجب عليه ان يسير على هذا العهد والميثاق فالله عز وجل, يقول, عز وجل, يقول, وجل يقول, يقول الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم, لعلكم تذكرون, تذكرون وأوفوا, واوفوا بعهد الله اذا عهدتم, عهدتم, عهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلته الله عليكم, عليكم كفيلا ان الله يعلم وما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاث تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وليبينا لكم يوم القيامه وليبينا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون يقول المفسرون هذا مثل ضربه الله عز وجل ان من نقض عهده مع الله ابتداء من نقض عهده مع الناس ونقض ايمانه بعد توكيده هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في شان امراه كانت في مكه قال احمد التفاسير انها كانت امراه سفيهه العقل تغزل الصوف وتعمله وتجعله خيوطا من اول النهاض نهاض الى الى اخره اخره, آخره. أي, اي الى بعد العصر بعد العصر وما بعد ذلك تاتي فتنقذ غزلها. غزلها. غزلها اي تنقذ هذه الخيوط غزلها. خيوط غزلها. التي صنعتها أجل. منذ الصباح تفعل ذلك, ذلك كل يوم كل يوم فهل هناك اخر يفعل ذلك هل ذلك الله عز وجل جعل من ينقض عهده مع الله عز وجل الذي اقرب به الرب كشان هذه المراه التي تعمل عملا شاقا وتجعل هذه الخيوط خيوط ثم بعدما اتمتها وجعلتها كامله تاتي فتنقضها فكانها ما فعلت شيئا فليس هناك عاقل يفعل ذلك فضلا مؤمن موحد بالله عز وجل اقر بالوحدانيه واقر بالعباده واذعن بالعباده له سبحانه وتعالى يفعل ذلك وعهد الله جل وعلا الذي اخذه على العباد عباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا هذا هو العهد ثبت في ثبت مسند في الامام في احمد, احمد احمد بسند حسن, حسن. حسن. من, حديث من حديث انس بن مالك عم. رضي الله عنه ان الله, الله, الله عز وجل لما يجعل اهلا النار في النار يوم القيامه فينادون ويقولون يا ربنا ارجعنا نعمل صالحا فيقال له هل لو كننا لك تلا عل الارض ذهبا اي ما في الارض جميعها وما عليها عليها اكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامه اي من هذا العذاب العذاب فيقول نعم افتدي افتدي افتدي فيقول, فيقول الله عز وجل, الله عز وجل, لهم, وجل لهم قد اردت, أردت منكم ما هو اهون من ذلك ذلك, ذلك وأنتم, وانتم في صلب ادم, آدم عليه, السلام عليه, السلام عليه السلام اخذت عليكم العهد والميثاق ان تعبدوني ولا تشركوا ولا بي شيئا, شيئا فابيتم فأبي الا الشرك الشر فهو يتمنى وهو وهو في على هذه الشاكله يوم القيامه ان يعود وان يفتدي من عذاب الله عز وجل بكل ما يملك حتى لو كانت الدنيا كلها له يفتدي بها فعهد الله عز وجل هو ان نعبده نعبده نعبده ولا نشرك به شيئا العبادة كما قال شيخ الاسلام عليه رحمة الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والاحوال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وبمعنى اخر اخر ان تقف مع اوامره دلال دلال دلال دلال أن تؤدي وقلت ما وقلت أمرك الله عز وجل الله وقلت به وأن تقف عند نواهيه وقلت بالاجتناب, وقلت بالاجتناب نهاك عن اشياء تنتهي عنها وان تقف عند حدوده فلا تتعداها هذا هو العهد والعهد الذي اخذه الله عز وجل على بني ادم فالله عز وجل لما ينادي على بني ادم وعلى اهل الايمان خاصه يا ايها الذين امنوا اوضووا بالعقود فهو ينادي عليهم ابتداء بأن يوفوا بهذا العهد والمثاق ثم ذكرهم بذلك وقال وبيّن سبحانه أن له من وفى بعهده فالله عز وجل يوفي له وهو واسع وهو العطاء عصاء عصاء واسع الكرم سبحانه وتعالى فقال واوف بعهدي, بعهدي اوفي بعهدكم واياي وإيا فارهبون فكفى, فكفى بالعهد شرفا ان يكون الله عز وجل متصفا بهذه الصفه العظيمه فهي من صفات الله تبارك وتعالى الوفاء والوفاء سبحانه وتعالى كفى بالعهد شرفا ان يكون هذا من صفه الرحمن سبحانه وتعالى ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم واكرم بهذه الرساله وارسلهم الله عز وجل الى الناس كافه جاء ليذكرهم بهذا الميثاق بل بل واخذ على اصحابه الميثاق ليله العقد فذكرهم بهذا الميثاق وجدد معهم هذا الميثاق وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يقول المفسرون, يقول المفسرون هذه الآية, في في الايه نزلت في شان من اعطى الميثاق للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبة, العقبه الكبرى اي بيعه العقبة, العقبه الثانيه, العقب الثانية التانية التانية اخذ عليه النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه الله وسلم العهد والميثاق وكان من جمله هذا العهد والميثاق قال بايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى ان تنصروني اذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه اباءكم واولادكم وازواجكم على السمع والطاعه في النشاط والكسل جدد معهم هذا العهد والميثاق فانزل الله عز وجل هذه الايه واذكروا نعمه الله عليكم نعمه عظيمه واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله, الله ان الله, الله عليم بذات الصدور أيها الأحباب،, ايها الاحباب الوفاء بالعهود عهود بالعهود، من, صفات بالعهود، بالعهود، بالعهود، بالعهود. من صفات الانبياء فانبياء الله عز وجل والرسل, وجل. والرسل، كانت صفاتهم الوفاء فذكر الله عز, عز وجل في شان ابراهيم عليه السلام انه كان وافيا بالعهد العهد فقال سبحانه وتعالى تعالى أفرأيت, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى, تولى. وَأَعْطَى أبرا قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يرى أم, يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وإبراهيم موسى الذي وفّى قيل وفّى لأنه وعد أباه أن يستغفر له وأن يدعو له وأن يدعو له فلما نهي عن ذلك, ذلك ذلك امتنع امتنع وفا وفا, وفا الى ان نغى عن ذلك ذلك واخضره رب العزه جل وعلا انه لا يخزيه في اباه كما قال الله عز وجل على لسانه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا بنوه الا من اتى الله بقلب سليم فقال يا رب يا رب اي خزي من, من ابي هذا الابعد بعد ان يكون كذلك ذلك ويقول من اهل النار يوم القيامه فيجعله الله عز وجل في عرصات القيامه زيخا متلطخا بعذرته حتى لا يخزي ابراهيم عليه السلام في اباه لكنه وفى فالوفاء من صفته وذكر الله عز وجل ايضا عن اسماعيل عليه السلام انه كان صادقا الوعد وكان وفيا بعهده لما وعد اباه انه سيمتثل له ليذبحه فقال الله عز وجل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبي قيل لانه صدق اباه فوفى له امنا وفاهه له فداه الله عز وجل بذبح عظيم بل الوفاء من شان موسى عليه السلام ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن وذلك لما ذهب موسى عليه السلام وكان فقيرا لا يجد شيئا وخرج من مدين فخرج من بني اسرائيل من مصر خرج وهو يتوجه تلقاء مدين تجاه مدين وجد عليه علبة وما ورد ماء مديا وجد عليه أمة عليهم من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين وعليهم تذودان وعليهم قال ما خطبكما قال تهلا نسقي, نسقي حتى يصدر الرعاء, الرعاء وأبونا شيخ كبير, كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني أن لما أنزلت إلي من خير فقير, فقير, فقير فجاءته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 انظر قال انظر قال اني قال اريد, اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تجرني ثمان حجل فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين سئل ابن عب جاء رجل من اليهود, من اليهود, اليهود, اليهود إلى... الى سعيد بن جبير جبي جبي جبي جبي فساله وقال اي الأجل الاجلين قضى موسى, موسى عليه السلام, عليه السلام, عليه السلام قال, قال, سعيد قال سعيد انتظر حتى سعيد اتي حضره العرب اي حتى اتي ابن عباس, عباس رضي الله عنهما فاتاه فاتاه فقال يا ابن عباس اي الاجلين قضى موسى عليه السلام فقال اوفاهما واكملهما كما كما جاء ذلك في صحيح البخاري رحمه الله فوفى بانه قضى الاجل الاكبر اي اي قضى 10 حجج فالوفاء, فالوفاء من صفات الانبياء جميعهم, جميعهم وهو من صفات ابينا صلى الله, صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وارجئ هذه, هذه, هذه الصفه اتكلم عنها عن بعد جلسه بعد الاستراحه اقول قولي هذا, هذا واستغفر الله لا ملي الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان ولا إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق مبين واشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز العميل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه اا من سلك طريقهم ونهج نهجهم باحسان الى يوم الدين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 أيها الإخوة الأحباب الوفاء من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم وفيا حتى مع أعدائه نبي صلى الله عليه وسلم من وفائه أنه وفى للشئ ماء أخته من الرضاعة أما جاءت أم فتح مكة جاءت الشيماء وكانت أخت نبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة جاءت في الأس فراها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها فبسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم واجلسها عليه عليه وقال لها ان احببتي ان تكوني معي معي او ترجعي الى زوجك او ترجعي الى قومه فاحبت ان ترجع الى قومها فوفى لها النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه صلى الله عليه وسلم انه دخلت عليهم امراه عجوز, عجوز وذلك ما فتح مكه حمكة حمكة دخلت عليه. عليه فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لها حاجتها التي تريد واكرمها فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله اتفعل ذلك مع هذه العجوز فقال صلى الله عليه وسلم انها كانت تاتينا ايام خديجه وان حسن العهد من الايمان صلى الله عليه وسلم فاكرمها لانها كانت تاتيه ايام خديجه زوجه الوفيه رضي الله عنها وعن وان حسن العهد من الايمان بل اقول كان صلى الله عليه وسلم وفيا مع اعدائه اعدائه فنده كما ثبت في الصحيح صحيح. صحيح. من حديث حذيفه اليمان رضي الله عنهما عنه انه عنه. نخرجه هو واباه, وأباه مهاجرين الى رسول الله صلى الله, الله عليه, وسلم. عليه وسلم بعدما, بعدما هاجر النبي صلى الله, الله عليه وسلم المدينه فامسك, فأمسك بهما كفار, كفار, قريش كفار قريش وقالوا, وقالوا لا, لا, لا نتركوكم إلى تهاجر إلى محمد, محمد, محمد فتكونان, فتكونان معه, معه في حربنا, في حربنا فأعطوهم, فأعطوهم العهد والمثاق أن لا يحاربوهم وأن لا يكون, يكون مع قوم, قوم يحاربونه حتى حتى يخرجها يخرج النبي صلى الله, عليه, الله وسلم. عليه وسلم فلما خرج وذهب, وذهب الى رسول الله, الله صلى الله, الله عليه وسلم. وسلم ذكر ذلك له ما حدث لهما فانظر الى من علمت دنيا كلها الوفاء الوفاء قال صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهده ونستعين الله عليهم فوفى لهم نبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. فما خرج حديفة ولا خرج اباه في قتال المشركين. وفاء لما اخذ ولما عاهد عليه قتار قريش انظر اخي الحبيب الى هذا الوفاء العظيم العظيم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبيه وجاء ابو جندا يرصف في اغلاله مقيدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتاب مع سهيل بن عمرو مع ابيه اي مع ابي ابي جندل ف ف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اي بشهيف اجزه لي اعطيه لي وهو ياتي للمسلمين وينادي عليهم جئتكم اتردونني الى كفار قريش يفتنونني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركه لي لم نغض الكتاب بعد لسه ما كتبناش بقى الكتاب بقى لم نبرم شيئا شيئا اجزه, أجزه لي أجزه فلم يبض ابوه, أبوه. بذلك. بذلك اي سهيل بن عمرو لم, لم يرضى ان يجيز, يجيز ابنه النبي صلى الله, الله, عليه الله, الله عليه وسلم فعاهد النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, صلى وسلم, صلى وسلم. سهيل بن عمرو وكتب معه الوثيقه التي تعلمون لها جميعا وهي انه اذا جاء رجل من بينها انه ما اذا جاء رجل مسلم من كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم يرده الى قريش مره, مرة أخرى. اخرى وعقد معه الكتابه على, على ذلك مع بقيه, بقية البنود, البنود. فقال ابو جنذه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتردني الى كفار قريش يفتنونني عن ديني مره اخرى فقال صلى الله عليه وسلم ان ابرمنا كتابا مع الناس ولا نريد ان ننقضه فلم ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوفاء والعهد والعهد الحديث طويل ايها الاحبه في العهود وكنت اود ان اطوف على جميع العهود العهد, العهد مع الله الله والعهد مع الناس الناس والعهد مع, مع النفس لكن, لكن السحب بساط الوقت, الوقت من تحت اقدامنا, أقدامنا وارجئ الكلام عن هذا المو... عن, بقية عن بقيه هذا الموضوع وان شاء, شاء الله عز وجل, إن, وجل ان قدر الله لنا اللقاء ربنا ربنا والبقاء الى الى لقاء اخر نتكلم عن بقيه هذه العهود فان العهود صفه عظيمة. عظيمة تنجي عظيمة. العب تنجي العب, في العب في الدنيا دنيا قبل الآخرة وهي من صفات الصالحين من صفات المؤمنين الصادقين فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين اللهم أذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أخذنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكائم ذنبا إلا غفرت ولا سيئةً, ولا سيئه الا غفرتها ولا كربا ولا الا فرجته ولا حزنا الا نفذته ولا, نفذته ولا, ولا فقيرا الا أغنيته, اغنيته ولا مريضا الا شفيته, شفيته ولا, ميتاً ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا حفظته ولا دينا الا قضيته ولا دعاء الا اجبته ولا صاحب حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح, صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم رد المسلمين لاسلامهم ردا جميلا واجعلهم يحتكمون بكتابك وسنكه ابيك الامين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالالمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنا آمنا ربنا آمنوا. إنك رؤوف الرحيم. رحيم اللهم أبداً. آتي نفوسنا تقواها وزكها وزكينا. أنت خير من زكاها, زكاها. أنت زكاها. وليها ومولاها. ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا جدنا. وخطأنا وعمتنا وكل ذلك, ذلك إليك وإقم الصلاه